موقع رياض القرآن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريف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 الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم